وقطعناهم اثنة العشرة أسباطاً أمماً وأوحينا إلى موسى إذ استشقاه قومه أن اضرب عصاك الحجر فاندجست منه اثنة عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم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 واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يشبتون لا تأتيهم كذلك نبنوهم بما كانوا يفسقون